بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اولم تحرم ما احل الله لك تبغي نورضا اتزوجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله موداكم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْوَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ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 الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَاجِدَاتٍ وَاذْكَرَهُ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد